وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِنْ يَحْمُومٍ لا بارد ولا كريم إن قبل ذلك مطرفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما أئنا mab'usun awa aba'un al-awalun kul inna al-awalina wal-akhirin lamajmu'un ila miqat yawmin ma'lum summa in Ayyuhah Dahlun Al-Mukadzibun Laakilun Min Shajar Min Zakkum Femalikun Minha albutun, butun Fasharibun Alayhi Min al